book 2 76 76 70 karun dekhano 2 ibda' al asbab 2 ibda' al asbab 2 tumi keno asho ni limadha lam لماذا لم تأتي؟ أمي أشستو كنت مريضاً كنت مريضاً أمي أشيني كارون أمي أشستو أنا لم آتي لأني كنت مريضاً أنا لم أأتي لأني كنت مريضاً شك أنو أشيني لماذا هي لم تأتي؟ لماذا هي لم تاتي؟ <تصفيق> كانت تعبانه كانت تعبانه شي <تصفيق> هي لم تاتي لأنها كانت تعبانه هي لم تاتي كانت تعبانه شيء كنو لماذا لم يأتي؟ لماذا لم ياتي تار اتشه تشيلونا لم يكن عنده رغبه لم يكن عنده رغبه شيء اشيني كارون لم ياتي لانه لم يكن عنده رغبة لم ياتي لأنه لم يكن عنده رغبة تمرا كانوا آشني لماذا لم تأتوا آمدير لم گاڑي خاراب هوي جاتش سيارتنا معطلة سيارتنا متعطلة آمرا آشني كارون آمدير گاڑي خاراب هوي جاتش لم ناتي لان سيارتنا معطله لم نأتي لان سيارتنا متعطله لوكيرا كانو اشيني لماذا لم ياتي الناس لماذا لم ياتي الناس تاديت ترين تشولي قد فاتهم موعد القطار قد فاتهم موعد القطار ترى لم ياتوا لان موعد القطار قد فاتهم لم ياتوا موعد القطار قد فاتهم تومي كينو لماذا انت لم تاتي لماذا أنت لم تأتي؟ أمار أجبار أنمتت شلونا لم يسمح لي أمي أشني كارون أمار أجبار أنمتت شلونا لم, لم آتي لأني لم يسمح لي لم أأتي لأني لم يسمح لي